ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء قال الذين كفروا إن هذا ها فهيتم لا عليه بكرته وأصيلا قل زلنه الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان وفور الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه يكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جَهَلَ النَّهَارَ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه هنالك ثبورا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعد مسؤولا ويوم نحن شُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ أَنْتُمْ تَنَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُرَاهِفًا فَقَدْ كَذَبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَقِي عُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَضْلِلْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسوار جعلنا بعضكم لبعض فتنة وَكَانَ وكان ربك وَقَالَ وقال الذين لا يرجون لقاء لا إن كنتوا أنرى ربنا لقد استكبه في أنفسهم وعده عتوى كبيرة يوم يرون الملائ كَتَلاَ غُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً ان بُنْيَ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْبَلَا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ما اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن القوم وقوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا 110. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 ولقد آتينا نوسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآخر لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا ذلك كثيرا وكلا ضربنا له لمثال وكلا تبرنا تكبيرا ولقد تو على القرية التي مطر السوء أفلم يكونوا يرونه، بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزأن هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن اهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيل يَخْدَعُ <تخذ> إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَلَمَ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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيل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 الرحمن فاسال به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وانا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء جعل فيها سراج وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل وانها رخيفة لمن راد أيذكرا وراد شكراء وعباد الرحمن الذي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساء. ان الله الا بالله الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما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 عليها صموم وعميان، والذين يقولون ربنا هب لنا من زواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك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 كذبتون فسوف يكون لزاما.